ربكم فانا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا واتنا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 بعضكم بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفر عنهم سيئاتهم. لَا نُكَثِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ رَبِّكَ وَلَا أُدْخِلَنَّ تجري من, تحتها تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب